اِذَا الْقُفِي فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خزنتها جاءتكم نذير قالوا بلى قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ما نزل الله من شيء انننتم ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمَّنْ أم تُمَنَّ فِي السَّمَائِي يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطير فَوْقَهُمْ صار فات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء قدير ام هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور أَمَّنْ هذا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عِتٍو وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ Qul huwa الذي أنşأكم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَلَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Qul huwa الذي ذرأكم في الأرض وإليه تُحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُم صَادِقِينَ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفا صريء هذا الذي كنت به تدعون قل رايتهم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمَن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ